ان كان hə mm. ünsulha fəzlik o صندوها ثابت وفضوها في السماء صندوها ثابت وفضوها في السماء mein selken mein ich hab ihn fand ihn kennen von wem I <laughs> don't and <laughs> ə Thank <laughs> you. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِوَيْهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ Aqda oqdaki mis다가 Bəl трирi orad behaviə tychun Oh. <laughs> وغنبني وبني أن نعفو mm -hmm. مما <تصفيق> صيف فَإِنْ جَاءَكَ إِذًا مِّنَ النَّاسِ فَقُلْ mə um,